إن مهاتهم إلا <سؤال> الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيَ الْرَقَبَةٍ, فتحري الرقبة مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَرُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد زلأ آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا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 ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجَوَانِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَمَعْصَيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا نَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْنَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ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 إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا لله بإذن الله وع الله فل يتوكّل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم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 فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتموا أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله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 هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء انا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في كتب الله لغضبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو بناء أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبه مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها